أعوذ الله إلى الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوشي ربك إذا نحو That's for love. En bij من يغدو إلى أولى للعمر لكي لا يعلم بعد علم الشيء أمدوا الليلين أخوة ويغموا بها الله يا حضور انظروا الله